شبكة مزامير آل داود تقدم تبصير المؤذنين بما يقع في الأذان من الخطأ المهين إن الأذان في الشرع الحليف سبيلة تنبي عن التشريف من الإله الغالب المبارح لأمة النبي المبارح محمد هذية الجواني إلى العباد يا مومد هادي لذا وذا تقد أجلت فكري في بسط ما سمعته من نكري من فاسد الأباد في الأبان نظما ينساق لذوي الأذهان فألت ديني أولي الألف اسم الإلهي مبصيري الألحاق فقد الفشاب حالي للاتذال هذت رفيم عمدته الرضال وإنما تذهب في الإدران لأن الغالي وصلك المنهاجي أغمطها عند الذي يحققه وذاك منكر ولحم مبكو كذاك وصل مد ذي جلالا وتلك حال تمنع الإطال وإنما يجوز في الركوف عنده بقرره المعروف ومثله أكبر مد البالي يغير المعنى بالعبيران يصير مجموعا على أكباري وهي الطبول ياله من عالي وعد من ها في الشهادتين حذفهم الهمز من الفعلين وحقه التحقيق في الجميع لأنه قطعاً بلا تضيع أو مده كأنه يستفهم ناطقه فهو بذاك يعجم يصير قوله بلا كبير أشبه بالشك من اليقين ومنه مع اسمع من تشديد أن فخففا أداء ما يمقتمن وأدر من هذي من فعل أعني به الله فهذا قصد وعنه موف لا إله ذان وعند الهات آلفا فحادوا بنحنهم عن الصحيح وهو سبيل للأجر الربيح ما ينقل في الدعاء إلى الصلاة من تنطيط الحال وأختها الصاد التي من بعدها فحكمها عند الأداك حكمها في فيهما بلا نزاع وهو عذف المذب الإجماع خاتمة العيوب بالتضاع والخلف الحائم من الفلاح ولن تكن عنده من قطوب جنس فمن ترى مع الثمامها فرد إذ شرطها كما يكون النقلة شدتها وجهرها وهامنا تم المراب والطلب والحمد لله على الذي وهب مصليا على إله الفصحى وآله وصحبه ما وضحى لكل من يؤذن الصلاة وذال عن بصره الخيام